بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكرى لهم ساء إن سعيكم لشد أما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره للعسرة وأما من بخل واستغلى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرة وما يغني عنه ماله إذا ترد إنا علينا لنهذا وإنا لنا للآخرة ولهناك زغتكم ناراً ترضاها يصلها إلا الأشقا الذي كذب وتولى وسيجنب ولد قل الذي أتى ما لو يتزكى وَمَن لِعَدْلٍ عَلَيْهِ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا بِطِغَارٍ أَرَجِ رَبِّي الْعَالِمُ وَلَسَوْفَ يَرْضَى